بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ضمن دروس التفسير وتفسير سوره النساء نبدأ بدرس جديد اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل هذه الآية لا نطيل فيها لأنها سبق شرحها مرارا وتكرارا حتى نبدأ بالآيات الجديدة لكن نمر سريعا والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات لماذا تسمى الأعمال الخيرات يا حمد صالحات تصلح والعبد. نعم. وقلنا لماذا دائما يذكر الله عز وجل الأعمال يقلونها بالصالحات لأن من الأعمال ما هو صالح ومنها ما هو غير صالح وسبق لنا ما هو العمل الصالح كما سيأتي سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات سبق وأنها اصطلاحا الدار نعم فيها ملأ رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تجري من تحتها الانهار اي من تحت من تحت قصورها خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا اي لا اصدق احد من الله عز وجل ثم قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نعم ليس بأمانيكم أي التزكية والنجات والأمر ليست بأمانيكم ولا أمانية الكتاب. من يعمل سوءا يذبحه. وقد ذكر أهل العلم في التفسير أن هذه الآية أن كل قوم افتخروا بما عندهم فقال المسلمون كتابنا خير كتاب وقال اليهود نبينا قبل نبيكم الى اخر ما ذكره اهل التفسير فانزل الله عز وجل واخبر ليس بامانيكم ولا امنيه الكتاب وقيل ليس بامانيكم الخطاب للمشركين من العرب ولا اماني اهل الكتاب اهل الكتاب هم اليهود والنصارى فالآية بمعنى كما يقول ابن كثير رحمه الله ان الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان ولهذا قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني بل العبرة بطاعة الله واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أبدا فالآية عامة سواء مسلم او غير مسلم وان كان اخبر الله عز وجل في القران ان اهل الاماني هم الاكثر منهم اهل الكتاب فقد ذكر في القران اماني اهل الكتاب كما قال الله تعالى عنهم انهم قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا وايضا وقالوا نحن ابناء الله ويحباؤه وقال الله تعالى عنهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وكذلك المشركين قال الله تعالى عنهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وكذلك قال الله تعالى عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين إلى غير ذلك من الآيات التي تشبه ذلك فالآية معناها ليس بأمانيكم ولا أمانيها الكتاب فما عند الله من التزكية والنجاة والفوز إنما بطاعة الله إنما بالإيمان والعمل الصالح وما أمالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا هذا معنى الآية كما قال ابن كثير رحمه الله وهي عامة سواء قال بالأماني مسلم أو مشرك أو كافر فما عند الله لا ينال بالتمني وإنما ينال بالطاعة والإيمان ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب قال السعدي رحمه الله ليس بأمانيكم ليس الأمر والنجاة والتزكية بأمانيكم ولا اماني أهل الكتاب والاماني أحاديث النفس المجرد عن العمل المقترن بها دعوة مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها وهذا عام في كل أمر فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية نعم قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقد سبق معنا في رياض الصالحين حديث شداد في قوله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وهذا الحديث كما تعرفون ضعيف رواه الترمذي لكن معناه صحيح الكيس الفطن العاقل من دان نفسه أي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني إن أخطر أخطر شيء الدعوة باب الدعوة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الباب في الوابر الصيب أن باب الدعوة باب عظيم لماذا؟ لأن كل أحد ادعيه والواقع والزمن هذا خاصة بعد انفتح الإعلام ظهر الأمر جلياً أصبحت الأمور دعوة وحتى في الأمور الدنيوية الآن دعك من الدور الأخروية حتى في الأمور الدنيوية لابد من شيء نثبت القول لو إنسان يقول كلام يقول كلام ما الذي يصدق هذا الكلام الفعل. العمل الفعل فما بالك بالأمور الأخرى ويدعى محبة الله كل يدعي محبة الله المنافق يدعي محبة الله واليهودي يدعي محبة الله والعلمان يدعي محبة الله ما في أحد ما يدعي محبة الله أليس كذلك طيب ما الفرق هذا السؤال ما الذي يفرق العمل من يجاهد ويرد العلمانيين ويجاهد بنفسه ويجاهد بماله ويعمل ويكثر من الأعمال الصالحات ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله هذه النجاة وهذه التزكية أما بالقول فكل يدعي أنه يحب الله عز وجل من منافق وغير منافق فهذه الآية بيان أن الإيمان وما عند الله لا ينب التمني فأخطر باب باب الدعواء باب الدعواء لماذا؟ لأن كل أحد يجيده وكل أحد يريد أن يدخل من طريقه فيدعي أنه يحب الله ويحصل على ما يشتهيه أو ما يريده بقلبه فلذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية وأن عند الله ينال ينال بالإيمان والعمل الصالح فما زكي الصحابة إلا بفعلهم ونصرتهم للدين ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبهجرتهم لله ورسوله نعم صلى الله عليه وسلم ليس بأمانيكم ولا اماني اهل الكتاب نعم ولذلك تلاحظون ان الفرق بين السلف والخلف ان السلف كلامهم قليل والخلف كلامهم كثير السلف قليل وعملهم كثير والسلف عملهم كثير كلامهم كثير الخلف كلامهم كثير وعملهم قليل لان السلف يخافون من كفره الكلام وان تكون دعوة وأنها قد تكون تزكية للنفس كما ذكر ذلك في الرجل في كتابه العجيب العظيم فضل علم السلف على علم الخلف هو كتاب عظيم ننصح بقراءته بين فضل علم السلف على الخلف وأنه ليست العبرة بالعلم بكثرة الكلام وإنما العبرة بالعلم والإخلاص والخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب كما قلنا أنها يعني قيل أو ذكر أهل التفسير أنها نزلت أنها تفاخر أهل الكتاب وتفاخر أهل الإسلام فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله هذه الآية وسواء صح سبب النزول أو لم يصح فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية عامة فالدين ما ينال بالأمان وإنما بالإيمان والعمل الصالح من يعمل سوءا يجزبه من يعمل سوءا من عمل كان سواء كان صغيرا أو كبيرا فمن يعمل السوء والشر يناله عقابه عاجلا وآجلا قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وجمهور العلماء أن لفظ الآية عام الكافر والمؤمن كل مجازى بعمله الكافر يجازى بالنار لأن كفره كفره أو بقه وأما المؤمن فيجازى لكن المؤمن عنده مصائب أليس كذلك تصيبه أمراض تصيبه أمور تكون سببا عليكم السلام تكون سببا في تكفيره للسيئات ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوء يجزبه بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة وحتى الشوكة يشاكها فالمسلم على المصائب والأمراض وحتى الشوكة يشاكها تكفر عنه سيئاته ولا يجدون لهم ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا قد تقدم شرح الولي والنصير فلا تجد له ولي يتولاه ولا نصير يدفع عنه السوء يقول السعد رحمه الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازات على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه فأخبر تعالى بانتفاع ذلك فليس له ولي يحصل له المطلوب ولا نصير يدفع عنه المرهوب إلا الله تبارك وتعالى من فوائد الآية أن التمني لا يجدي شيئا ومن فوائدها التهديد لمن عمل سوءا ومن فوائدها كمال قوة الله ومن فوائدها أن المصايف الدنيا كفرات ثم قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أي من الأعمال الصالحات وسبق لنا مرارا وتكرارا أن العمل الصالح لابد أو إذا ذكر في القرآن هو ما توفر فيه شرطان ما هم أبو عيسى الإخلاص والمتابعة الإخلاص والمتابعة الإخلاص لحديث عمر قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والمتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا رد وقد تكلم وقد سبق وتكلمنا عن العمل الصالحات وأن العمل الصالح كما قلنا أن يكون خالصا متابعا للشريعة إذن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهؤلاء يدخلون الجنة إلى آخره فيه دليل أنه يجب على الإنسان يجتهد أن يكون عمله صالحا فأنتم ترون الآيات الكثيرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها إلى النار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس آيات كثيرة دائما يقلل العمل بالصالح فهذا يقودنا إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون عمله صالحا يجتهد أن يكون مخلصا لله عز وجل متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام متابعة النبي تكون بماذا تكون بطلب العلم يطلب العلم لماذا حتى يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فمثلا في السجود الآن في السجود مثلا ورد أدعية كثيرة فمن لم يطلب العلم لا يعرف هذه الأدعية مثلا من ضمن أدعية السجود مثلا سبحان ذي الجبروتي والكب... ذي الجبروتي والملكوت والكبرياء والعظمة هذا الدعاء في السجود يقال أنا متأكد أن كثير من المسلمين لا يقولونه أنا متأكد السبب أنه ما طلب العلم ولا جلس عند اهل العلم لو جلس عند اهل العلم عرف ان هذا الحديث موجود في كتب الحديث موجود في سنن ابي داود، وفي سنن ابن ماجه وموجود في كتب الاذكار التي تذكر دعية الركوع والسجود فحينما يطلب العلم ويعرف هذا الدعاء ويطبقه يكون ارتفع عن كثير من الناس لماذا لانه تابع النبي في كل شيء ولا شك ان الذي يتابع النبي في جميع احواله افضل اذا كان مخلصا افضل واكمل ممن كالعامي, كالعامي اذا جالس السجود مثلا دعاء واحد وعند الركوع دعا واحد مع أن النبي قال خمسة دعية أيهم أفضل هذاك الذي يتابع ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص يجتهد أن يكون عمله خالصا لله عز وجل يجتهد أن يجالس المخلصين يقرأ كثيرا في القرآن فإن قراءة القرآن كثيرا تزرع في القلب اليقين والإخلاص ويقرأ سير السلف ويقرأ آيات والاحاديث اللي فيها فضل الإخلاص وأن العمل يعظم بالإخلاص. وأن العمل كلما كان خالصا فإنه يعظم عند الله تبارك وتعالى ويقرأ سير السلف كيف كانوا يجتهدون أن يعرفوا لماذا لأنهم يريدون أن يعرفوا عند أهل السماء عند الله تبارك وتعالى قال ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير صغيره النية وما حديث الكلب المرأة الباغي لسقط كلب وما والرجل الذي ازاح غصن شجرة من طريق راه النبي يسبح في الجنة إلا بإلا بإخلاصهم الا بإخلاصهم إلا بإخلاصه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى من الصالحات فيجتهد الإنسان أن يكون عمله صالح الفرق بين السلف والخلف أن السلف كان همهم ماذا العمل هل هو قبل أم لا أما الخلف في هذا الزمن خاصة بعد الانفتاح همهم كم قرأ مقالي كم دخل إلى موقعي كم سمع مقالي هل هذا العمل وصل لجميع الناس كيف يا اخوان هل العمل هذا يصل لكل الناس ويدخل الشيطان إليهم من باب الدعوة من باب الدعوة حتى أصبحت الأعمال تعرض إلى الناس عرضا ما يسمى بتويتر أو غيرها نعم. وهذه من مداخل الشيطان وإلا لو وثق الإنسان أن العمل إذا كان لله ولو في البر يكتب له القبول ثم ما كان يعني المسلم هدفه كم يصل عمله أصلا المسلم هدفه ماذا هل عملي لله أو لا ما يتكلم عن قضية كم يسمع كلامي وكم يقرأ مقالي وكم يدخل موقعي هذه ليست قضيتك انت قضيتك ما هي القضية أن هذا العمل تجتهد أن يكون ها؟ أن يكون لله عز وجل أما قضية هاا كم قرأ مقالي وكم يسمع مقالي وكم يسمع كلامي هذا ما يليق فلذلك على كفرة الأعمال الخيرية فالجميع يعرف أن الناس في إدبار عن العلم وفي إدبار إلا مرحم الله في في إقبال على المنكرات وفي إقبال على المحرمات من أكل الحرام وغيره لماذا؟ لأن العبرة ليست بالكفرة وإنما العبرة بالإخلاص والإخلاص قل خاصة في هذا الزمان وخاصة بعد الانفتاح بالانتر وغيرها. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا الشرط الثالث من شروط العمل الصالح. هذه الآية تضمنت كم شرط لقبول العمل ثلاثة. ومن يعمل من الصالحات كم شرط؟ شرطين. اليوم الإخلاص والمتابعة. والشرط الثالث شرط أساسي فلا يقبل أي عمل. لا يقبل مهما كان إلا بالإيمان. شرط أساسي لقبول الأعمال وهو مؤمن. لا تكون صالحة. جميع الأعمال لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان فالاعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء فالإيمان هو الأصل والأساس هو التي يبنى عليه كل شيء وهذا أمر يعني كل عمل أطلق يقيد بماذا بالإيمان قال الله تعالى في آيات كثيرة غير هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة إلى آخره وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون للجنة يرزقون فيها بغير حساب إلى آخره فأعمال الكافر مردودة مقبولة عفوا مردودة غير مقبولة مردودة لا تقبل قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم, في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة الذين جمعوا بين الايمان والعمل الصالح يدخلون الجنه المشتمله على ما تشتهي الانفس وتلذ به الاعين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقد تكلمنا عن الجنة كما سبق فلنعيد ولا يظلمون نقيرا اي لا قليلا ولا كثيرا والنقير يضرب بالتقليل والمراد لا يظلمون شيئا لا يظلمون شيئا لأن النقير هي النقرة التي في ظهر نوات التمر بل يجدونه كاملا موفرا مضاعفا أضعافا كثيرا كما في الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغيد حساب وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فما معنى فلا يخاف ظلما ولا هضما ظلما يضاف إليه من سيئات غيره هضمن نقصا في حسناته فمن فواد الآية فضل الإيمان من فواد الآية بيان شروط قبول العمل فهذه الآية تضمنت شروط قبول العمل وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم معروف كان يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه قال لا إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا الحديث في صحيح مسلم بل في الصحيحين نص أن ابن جدعان لا ينفعه ما قام به من أعمال كان كريم لماذا لأنه لم يؤمن ومن فوائد الآية بيان شروط قبول العمل كما قلنا وهي الإيمان والإخلاص والمتابعة ومن فوائدها فضل العمل الصالح ومن فوائدها الحذر من الرياء من الناخذةaho أخنع... أبو عيسى من الناخذة العمل الصالح وقلنا العمل الصالح ما كان خالصا ففيه الخطر وفيه التحذير من الرياء لأن العمل الذي فيه ريا صالح وغير صالح غير صالح وبالذات الرياء في هذا الزمان لأن النفس تحب الشهرة عفوا تحب الشهرة والمحمدة وحب الشهرة والمحمد والثناء هذا عائق أن يكون العمل صالحا فيعمل من أجلي مدح الناس وقد قال الله عز وجل عن أولئك القوام إنما نطعمكم لوجه الله لنريد منكم جزاء ولا شكورا ومن فوائد الآية أن المؤمن مأواه الجنة وفيها تنزيه الله عن الظلم لان الله قال ولا يظلمون فتيلا فالله لا يظلم لماذا ما القاعده لكمال كمال عدله ثم قال الله تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حليفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ومن احسن دينا اي لا احد احسن دينا والمراد بالدين هنا العمل لان الدين يطلق على معنيين يطلق على العمل ويطلق على يوم القيامه الجزاء كما قال تعالى مالك يوم الدين ما معنى يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة ويطلق على العمل كما في هذه الايه وكما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين وكقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلص دينه لله وخضع له وتوجه إليه بالعبادة هذا شرط قبول العمل كالآية السابقة هذا الشرط الأول لقبول العمل ممن أسلم وجهه لله ما هو الشرط الإخلاص أسلم وجهه يقول بالعشر رحمه الله وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية وهو أحسن الكنايات لأن الوجه أشرف الأعضاء وفيه ما كان به الإنسان إنسان وفي القرآن فقلت فقل أسلمت وجه لله ومن اتبعا نعم طيب. يقول الشنقيط رحمه الله ومعنى إسلام وجه لله طاعته وإذعانه وانقياده لله بامتثال أمره وجتني بنهيه، طيب، والعرب تطلق إسلام الوجه وتريد به الإبعاد والقيادة التام، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلصا لله، ففي حث على الإخلاص قد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل الإخلاص، وأنه أعظم الأعمال، وأن من ارتفع من ارتفع إلا بالإخلاص. وخاصة حينما يضعف الإخلاص ويقل الإخلاص في الزمان بسبب غربة الدين وتنافس الناس على الدنيا تكون منزلة الإخلاص أعظم وأعلى, أعظم وأعلى وما جاء الرياء إلا من تعظيم المخلوقين فعلى الإنسان يكثر من قراءة القرآن ويتدبر قراءة القرآن ويقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في الأحاديث التي فضل الإخلاص وهناك في موقعي مذكرة ألفتها أو جمعتها اسمها قوال ومنوعات في الإخلاص ذكرت الأحاديث وبعض الآيات والحكمة من ذلك لأنها أخلص فمثلا الأفضل صلاة النافلة في البيت لماذا لأنها أخلص حديث الذين سبعات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله السبب في ذلك الإخلاص وذكرت أمثلة كثيرة لذلك موجودة لمن أراد أن يطلع عليها فالإخلاص من أعظم العبادات وما ارتفع من ارتفع إلا بإخلاصه لله عز وجل وهذه الآيات تبين أنه لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعمل لله تبارك وتعالى لا يريد مدحن وقد قال بعض السلف من العلماء المالكية ما أحب أحد أن يعرف إلا ذهب دينه وقال بعض السلف أعظم شيء وأخطر شيء حب المحمدة والثناء لأن هذا مغروز مغروز في القلوب فعلى المسلم يجاهد نفسه أن يكون عمله لله عز وجل وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من عقوبة الله للعبد, من عقوبة الله للعبد أن يجعله يعمل للمخلوق حينما يرائي ويترك الحق يعاقبه الله ما نوع العقوبة؟ نوع العقوبة يبدأ هذا الشخص لا يعرف يخلص لله لا يعمل عمل إلا يرائي به يعمل للمخلوق يحب أن يمدى عند الناس يحب أن يمدى عند المخلوق نعم وذاك ذكر الذهبي في السيار قال وينبغي على المسلم العالم أن يحاسب نفسه لأن النفس تحب الشهرة والرياسة ذكر ذلك من الذهبي رحمه الله ممن أسلم وجهه الله وهو محسن الشرط الثاني وهو المتابعة ما هو الإحسان المتابعة الإحسان أن تقوم بالعمل كما ينبغي متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون في الآية دليل على شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أخلص العمل ربه فعمل إيمالا واحتسابا وهو محسن أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق وهذا الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما أن أي يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون متبعا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص فمن فقد العمل أحد فمتى فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد فمن فقد الإخلاص كان منافقا وهم الذين يراؤون الناس ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون فذلك قال الله عز وجل في أي أخرى عظيمة ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة من أراد أن يستمسك بالعروة الوثقة الإسلام والإيمان يطبق يسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي واتبع الدين الذي جاء به إبراهيم خليل الرحمن كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إبراهيم حنيفا الحنيف نعم المقبل على الله ومن مقتضى الإقبال على الله أن يكون مائلا عن الشرك الحنيف المقبل على الله بقلبه وجسده ومن مقتضيت ذلك أن يكون مائنا للشرك الله أكبر فأعظم من قبل الرجل أن يكون مخلصا وأن يكون لا في ليس فيه شرك هذاكما دح الله إبراهيم كما قال في آيات كثيرة ستأتينا ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين فأعظم صفة في الداعية وفي المؤمن الولاء والبراء نعم نعم قال ابن كثير الحنيف المنحرف قصدا عن الشركي إلى التوحيد نعم. فان قال قائل لماذا خصت الإضافة إلى إبراهيم قيل لأن إبراهيم أكمل الخلق تحقيقا لها مع تقدمه أبوة على نبينا محمد المشارك له في كمال التحقيق للحنيفية هذا السبب في إضافة الحنيفية إبراهيم أنه حققها لكن يختلف عن نبينا محمد أن إبراهيم سبق, سبق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صفة من صفات إبراهيم أنه حنيف فقد ذكر الله عز وجل صفات إبراهيم في القرآن منها أنه أمة كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة والأمة الرجل الجامع لخصال الخير فابراهيم كلكم تعرفون قام مقام أمة من الناس نعم ومنها القنوت قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا والقنوت لزوم الطاعة مع الخشوع ومنها الحنيف كما في هذه الآية وآيات أخرى ومنها أنه شاكرا قال الله تعالى شاكرا لأنعمه أي قائما بشكر الله بشكر نعم الله عز وجل نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة ومن الفوائد هذه الآية أحد أربع آيات تبدأ بحرف الشين أربع آيات في القرآن تبدأ بحرف الشين منها هذه الآية شاكرا لأنعمه فلتعرفون غير هذه الآية نعم. بالقلب قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وباللسان قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدف وبالجوارح قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وصفات إبراهيم كثيرة ذكرناها في صورة البقرة ومن ذلك أنه محقق لعقيقة الولاء والبراء كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيأتي بالأمر أن الله نتأسى به في قوله قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ومن ذلك سلامة القلب وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم سالم من الشرك ومن البدعه ومن, ومن الحقد والحسد مليء بالتوكل والإخلاص والعبودية لله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا منقب عظيمة كما قال ابن كثير لطاعته وكثرة طاعته لربه اتخذه الله خليلا وما هو الخليل الخلة الخلة هي شدة المحبة شدة المحبة قال القاسمي أي صفيا خالص المحبة له و... طيب. وسر هذه الجملة الترغيب في اتباع ملته لماذا ذكر هذه الجملة ترغيبا في اتباع ملته فإن من بلغ من الزلف عند الله مبلغا مصححا لتسميته خليلا حقيق بان يكون اتباع طريقته اهم ما يمتد اليه أو ما يمتد إليه اعناق الهمم واشرف ما يرمق نحوه احداق الامم فان درجه الخله ارفع مقامات المحبه وما ذاك الا لكثره طاعته ربه كما وصفه في قوله وابراهيم الذي وفى وفى بماذا قام بجميع ما امر به في كل مقامات من مقامات العبادة فكان لا يشغله أمر جليل ولا حقير ولا كبير عن الله عز وجل وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فالخله كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في القلب سعه سعة لغير محبوبة وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجهما واتخذ الله إبراهيم خليلا هل هناك أحد مع إبراهيم أو فقط لإبراهيم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث ولو كنت متخذا من أهل الارض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وفي الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ابن القيم يقول وأما ما يظنه بعض الظنين أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهله فإن المحبة عامة والخلة خاصة والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي أن الله اتخذ إبراهيم خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المطاهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين. وخلته خاصة بالخليلين نعم يعني كان ابن القيم يقول خطأ تقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله لماذا أبو عيسى أعلى حينما تقول محمد حبيب الله رفعته أو أنزلته عند دون مكانته أنزلته فمحمد أيضا خليل الله من فواد الآية الحف على الإخلاص حيث بين أنه لا أحسن أحد دينا ممن أخلص واتبعه وفيها الحف على المتابعة وفيها فضيلة إبراهيم حيث أمرنا باتباعه وفيها فضل تحقيق التوحيد وفيها منقبة عظيمة لإبراهيم حيث اتخذه الله خليلا وفيها أن الخلة أعلى من المحبة ونختم هذا الدرس فإن قال قال كيف أحقيق الإخلاص على وجه السرعة ولا تكلمنا عن هذا الموضوع تكلمنا نقول مما ذكره العلماء وذكر ابن قدام رحمه الله أن يعود الإنسان نفسه منذ بداية استقامته والتزامه أن يعمل الأعمال السرية يكثر من الأعمال السرية لماذا؟ من يعرف لماذا تتعود نفسه لأن النفس إذا تعودت أن تشكر وأن تشهر يصعب عليها الإخلاص ولذلك يمكن يرى بعض الأخوان أن من انتكس كان في بداية التزامه كان أمام الجمهور وأمام الناس ويأخذ جوائز وتربى أنه يمدح حفظ القرآن وكذا وأعمال وأعمال فحينما جاءت الفتن الفتن القليلة وجاءت الدشوش الفاسدة وغيرها تساقطوا فلذلك يحاول الإنسان بقدر استطاعته أن يعود نفسه الأعمال السرية أنت بتقول باب الدعوة خل هذا العمل أمام الناس لا وقد ذكرت لكم أرحمكم الله ذكرت لكم فائد يمكن يذكرون بعض الأخوان في غاثة الله فام أن أراد أن يرجع إليها ماذا قال ابن القيم يقول إذا جاءك عمل ولكن في شيء للناس وفي منفعة عظيمة يقول لا تقدم عليه لماذا حتى لا تتعود النفس على الإشراك. أبلقي ما ترك شيء رفع الله قدره وعلى الله منزلته. ما قصق. حتى لا تتعود النفس على الإشراك. فيسهل عليها. وفق الله الجميع لما يحب رضاه الله وعلمه صلى الله وسلم عن النبي.